و <متدق> تتجاهلك و تجاهل تروحي و تضحك لسابع جلطك كل شي ماسوي ما فضل <متدق> الله <وبلللا> بغيابك كثره <متدق> جروحي <متدق> Wat hoy zijn we, kushima, zijn we, Fogalaboe, ik heb het يتحاول تعوف وابتعد ونسام تجيب بالي محبتك ونعشق والشوش رغم كل الحصل وياي ما هميت لينحب على حبك كل شيء رغم كل الحصل وياي ما هميت لينحب على حبك كل شيء Je hebt het, je bent je het, je klikt aan je homo, je